Fihah surur merfou'a, wa akwab merdu'a, wa nmalik masyfu'a, wa zarabi mabthutha. Afla yanzurun ila al ibil kifahulikat, wa ila al sanaikifahrufiat, wa ila al jibal kifanucibat,